وفي أولاهم وأخراهم ومن أعظم ما يجب على العباد حفظه من حقوق الله هو التوحيد وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا روى البخاري من حديث معاد ابن جبل رضي الله عنه إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاد بن جبل قال لبيك لبيك يا رسول الله وسعدي قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال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 ممدة للقوة شارحة للصدر مغذية للروح منورة للقلب حافظة للنعمة دافعة للنقمة جالبة للبركة مبعدة من الشيطان مقربة من الرحمن وللصلاة تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما ومبتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصل منهما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 السمع والبصر والفؤاد قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول فاحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي. واحفظ بصرك فلا تنظر إلا إلى ما يرضي. واحفظ قلبك فلا يمتلئ إلا بما يحبه ويرضيه واحفظ عقلك فلا تفكر إلا في طاعته ومراضه ومما أمرنا بحفظه الفروج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 وفي كل زمان ومكان لأن ربه يراه ويسمع سره ونجواه وكلما كان وفاء العبد والأمة بحفظ حدود الله وشرائعه أعظم كان حفظ الله له ولها مثل ذلك قال سبحانه وأوفي بعهدي أوفي بعهدكم وقال فاذكروني أذكركم وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم